Yo, the boot. يقرأ والطيار الكتاب. يجني على بوت مارغونا. Dot Yo, I'm Daddy Shaka. في نيل عشبا. هل العافية دو ولا نجيبها اللي شايف نفسه بقى في مساحه من زمان محضر كشفت ليكوا تحبوا تشوفوا ووريكم هتيجوا معايا انتيكوا بلاش تتحطوا ده نجاح يا شقه ضربه مرتوده ولو على العده موجوده انت حارسها موجوده شارع كمير راجل وحيد بضل عندي وفي الشارع تشوفني بتبا زي الديت. في سفحل ما شوفتش لجل وانا وجيب على الاشتوري زي الحرمة ليفة ديت اه يا يا عم تعالى وقابلني عايزة ابطال تشيلني مفيش مخلوق انا شغل ومش شايف خرف فيها لعبك عندي او عندك وافق وقت عنا باندا شايف واحد عور سندك واشكالكم بجريها استعرف ما بيننا بني شوفوا في النور بلاش تكرت قصات اسكت لهينك وات حدايس كل اللي عارفينك ده نالبيك بوات ده نالبيك بوات يا عم الحلوة كشكيشة عشان بالمطوة هنتيشة بلاش قدامه نتعشها عشان في الوشة هبطيلة Lama at-tia mersiya Fetih bo'a akabiyya Maafis kwa ya hamniyya An'na an'a lawashila Ba-habi ak-hop W-law tlagini Wa-h-ha,tagini fin-stop B-caf-tlw nishroram لا تك بكارينة وعمل اللي فيها شرشينة نا <متحن> فوق شكلك مسكينة تكك من الكعب العالي انا اللي تقفيني انا عمري ما تشوفك عادي قوليلي ازاي تغريدي ازا انا بك مش شغل بالي <متحن> تمام الخيس هيخد على وشوي عيطي تيري على الاس بلشي يا تيت خيطي مش بالجيس يا مرشد انت بتحالية تنعنت النار اه يا انت مخير يا غروان طيار اكتابها يا جن فجر من بابا حمل شمعتنا دولبا منا اللي عملت اسطورة يا جن الفن مش راجل يا غروان قولي من واكد يا صاحبي يجو في مشاكل انا لعب بيوم الكرة مزانكم جاد كل حبوب ما صنعتوا واحد في مفيش ما فيش فيكم واحد يا بال انما مفيش مقارنه تمشوا على حكايه اه بلاش الغايه عايزنا وحقه يتنلع شارع الجميل يا باني ولا خرب فرحتنا في سما ده ادم جوده دلغالي عايزنا على مقهته ومحبوب بوه منطقته من الشواف يا لقلقه عشان مديكم العالي حسن ضبوه من بشت الوسابت يا باي يا في كل مكان بسيطرته بلي جمهور موقف كل اقصام ويا صاحب طبول اه معروف ما تطول يا فكرة وانا عصم صاصة موقعكم بك الناصة اجل من يوم خلاصه وعنده العدة متكاملة على التوزيع ده بيوازي بيديك ايه حادي. هو الكل ومعدي أمجد الزوكر يا محله رقم واحد أم الحجري الماضي غزالة والمصري أبو طه ده قدره واصله وعلى المظبوط موجهنا معزوله الدهره مخلفه في فأي ترندات شوفه مفرخ في جو رنافو محدش عرفه في البث على موقع مارجنات دوت كوم